غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ي ن وهو الذي يقبل ا ل ت و ب ة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو ب س ق ا ل ل ه الرزق لعباده لبغوا في ا ل أ ر ض ولكن ينزل بقدر م ا يشاء إنه ب ع ب ا د ه خ ب ي بصير ر وهو ا ل ذ ي ي ن ز ل ا ل غ ي ث م ن بعد ا ل ا س ل ا و ي ن ش ر ر ح م ت ه وهو ا ل و ل ي ا ل ح س ن د